إذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذله ஜிநீசிய மூ وَاَنَا دُونَ بَائِلٍ قَالِيَا اِذْ اَنْتَ نَائكُم فَإِذَا Breaking letters